اليس الله بعزيز للانتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرئيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل قل يا قوم امنوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقي كالكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها واللاتي لم تمت في منامها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 إل عذاب يوم القيامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 وَيَقْدِرُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ